الدرس الثالث الشخصيات المثالية واحد استمع إلى أسماء الشخصيات المثالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك فؤاد سازقين معمار سينان ابن سينة عزيز سنجر